إ ن ه ا ساءت مستقرا ومقاما والذين إ ذ ا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر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 ومن يفعل ذلك يلقى اثامه يطاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب و آ م ل وعمل عملا صالحا إلا من تاب من وآمن ف موسوعه ل ئ ك يبدل ا ل ن ا ل ل ه س ي م ا و للعلوم ا ل ا فإنه يتوب إ ل ى ا ل ل م ي ه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 والذي ن ي ق و ل و ن ربنا هب لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا ق ر ة أ ع ي ن واجعلنا للمتقين إ م ا م ا ه ل ا ا ويجزون الغرفه بما صبروا اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما, يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الحمد العالمين لله رب العالمين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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين أ ن يحملنها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 و ا ل موسوعه ن ا ا ل م ن و ا ل م ا ت و ي ت و ب ا ل ل ه ع ل ى ا ل م ؤ م ن ن ي و ا ل م م ؤ ن ا ت و ك ا ن ا ل ل ه غفورا